والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه أو ليست أحكاما لنا والصحيح أنها أحكام لنا وأن ما ثبت في حق الأنبياء السابقين من الأحكام فهو, فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه اذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه مثلا السجود عند التحيه جائز في شريعه يعقوب ويوسف وبنيه يوسف ويعقوب وبنيه ولما دخلوا على يوسف فقام اليه ابوي فرفع على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابي هذا كؤل ريان من قبل لكن بشريعتنا المحرم ما يجوز طيب الابل حرام على اليهود ولا لا حرام ما يكون البعيد أين حرام اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يطفو حرام عليهم ما يأكلونها لكن في شبعتنا حرام حلال, حلال. نعم الضفر معناها اللي ما في الشك كل اللي, في اللي ما في جهي الشك فهو من دواء الضفر طيب إذن نقول يمكن أن نحمل كلام الشيخ الإسلام من شميع رحمه الله على أنه عام في الأخبار وإيش ولا حكام وأن نقول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 فالطلق الثاني السجن كما حكاه الله في كتابه عن الامم السابقين فهو ثابت وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فهو أيضا ثابت والباقي لا نصدق ولا نكذب لا نصدق ولا نكذب إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل اهل الكتاب فإننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا أو إذا ورد شرعنا بذكريب ما قال عهل الكتاب فإننا نكذب لأن شرعنا كذبه فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله نقول كذب اليهود يقولون وذنب الله نقول هذا كذب إذن الطريق للعلم بما كان عليه الأنبياء السابقون هو الكتاب والسنه وكلام فكلام المؤلف الاولى أن نجعله عاما طيب اما جاء المرسلون الى اخيره نعم يا على يقومون يقومون نعم عن طلب هل هذا نعم نشوف الآن يوسف عليه الصلاة والسلام قال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ علي فهل شرعنا ورد بخلافه أم لا قال بعض العلماء إن شرعنا ورد بخلافه وعلى هذا فلا يسأل الإنسان الإمارة وقال آخرون بل شرعنا ورد بوفاقه وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسال العماره لكن سال الوزاره اجعلني على خزائن الارض والذي على الخزينه هو اشتم عندنا وزير ماليه اجعلني على خزائن الارض اني حفظ عليم لكن في التالي جعله الملك ملكا هذا واحد ثانيا قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام ما سأل ذلك لنفسه سأل ذلك للفساد الذي رآه وأن الإنسان إذا طلب مثل هذه الولاية من أجل الإصلاح نعم لأن اللي عليها فاسد فإن هذا باس به لكن لو قال قائده قال يوسف إني حفيظ عليم فهل يجوز الإنسان أن يصف نفسه بذلك لو كان على هذا المستوى لو كان مثلا انا والله انا عارف ترى انا هذا خطاء جيد حساب نعم يجوز يجوز نعم المصلحه ها يجوز لا حتى باغي النبي ابن مسعود قال لو اعلم ان احدا تبلوه الابل أعلم مني, بك... اعلم مني بكتاب الله شرحات اليه شرحات اليه وش معنى هذا انه اعلم من يرى في نفسه كهذا نفتت اذا كان المقصود الخير وابن مالك رحمه الله وانتم غيرتم البيته وش يقول ها لا قبلها قبلها وأستعين الله في ألفية نقاصل النحو بها محوية تقرب الاقصى بلقص الموجزي. وتبسط البذل بوعد منجد وتقتضي رضا في غير سفر. كل هذه مدح مدح اللي ما صنعه هو ومدح الصنعه مدح للصانع لكن ما هو قصده ان شاء الله النصيحه لعباد الله <تصفيق> نعم الراجح راجع الى المعنى الثاني المعنى الثاني ومثل اللي مار سائل الخزانه وأنه لمصح يعني طيب من اي نعم نعم يجوز لك هي اماره هذه مطلقة هذه ولاية على شيء نعم, نعم.